على آله وصعبه ولا تدربتا ده ونرى هذه من تقدمة في وصول تفسير الشيخ الإسلام أحمدني عبدالعليم وعلى السلام الإسلامية رحمه الله تعالى والاختلاب السلام من تفسير وأنه اختلاب تنور قال رحمه الله تعالى لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة في مقدمة في أصول التفسير وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته وهذا فيه الرد على من من فرق الضلال على المعتزلة القائلين إن أسماء الله عز وجل أسماء بلا معاني وبلا حقائق أو صفات نعم قال رحمه الله تعالى فإن كل مقصود فإن كان مقصود السائل فإن المسمى عبرنا عنه بإن اسم كان إذا قلت ما نسمى هذا اسم وقد يكون اسم علم وقد يكون صحيح كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره فيقال له هو القبآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب وإن الذكر مصدر والمصد تاردني الله إلى الفعيل وتارد إلى النهول فإذا قيل ذكر الله في المعنى الثاني كان ما ينكر ما ينكر به مثلا او للعكس فحمد الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر واذا قيل بالمعنى الاول كان ما يكره وهو ما يحب وهذا هو المراد في حكمه ومن قال على ذكر لانه قال ام بذلك بل ما مني غدا تبع بدائع بدائع ذل ولا يشقى، وبداعه هو ما أنزل من الذكر. وقال بعد ذلك: قال ربي إما عشمتني أعمى وكنت وصيرا. قال إذ ذلك أتت آية ولا فاتيتها، وكذلك يوم ترسل. والتوصيل أن أن يعُرف أن الذكر أن يعُرف أن الذكر هو كلام منزل أو هو ذكر. والمقصود من ذلك أن الصحابة والتابعين علماء السلف قد يفسر أحدهم الشيء بأفراد المعنى ويفسر الآخر بفرد آخر من أفراد المعنى فيظن السامع أن بين السلف اختلاف اختلافا في التفسير وهذا ليس بصحيح وإنما كل يعبر عن معنى معين تدل على الذات المنعوتة بهذا المعنى والموصوف به ولذلك اختلاف السلف في التفسير قليل بخلاف اختلافهم في في الاحكام العملية فان خلافهم في ذلك أو اختلافهم في ذلك كثير اما التفسير فالاختلاف فيه قليل وان كانت الالفاظ مختلفة لكن المعاني والصفات واحدة نعم قال الله تعالى وإكان مقصود السائل معلم معمد اسم من الصفات المتوسطة فلا بد من قدر قدر زائد على تأييد المسمى بدأ أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد أجاب أن الله فإن مرازق معبنا رحمه قدوس قدوس سلام مؤمن ونحذري إذا عرف هذا. السمو كثير لا يعبر على المسمى بعبارات تدل على عينه وإن كان فيها من صفة ما ليس من التسمّى إلا ببسم الله. نعم. نعم نعم. كما يقول أحبه هو الأشيو والمعين والعريب والقطرس هو المفهو والرعي أي أن المسمى واحد لكن لا أدنى هذه لأن هذه السيف. لا أن هذه صفر. لا أن هذه سبته هي هذه. ولذلك قال الله جل وعلا قل دع الله أو دع الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحس فسواء قلت يا الله ودعوت ربك أو قلت يا رحمن يا رحيم ودعوت ربك فكله واحد وإن كان الألفاظ مختلفة لكنها تدل على ذات واحدة وهو الله جل وعلا نعم اللهم ويعلم ان هذا ليس اقتلاع طاقات كما يظن البعض وهذا الحديث اخرجه التلمذي في جامعه وفيه الاعور الحاجب الاعور عن علي رضي الله عنه هو ضعيف الاسناد في حاجه مع نسخه مقفاه ها في نسخه محققه معكم نعم قال اقرا فقط نعم هو ضعيف الحالة الأعور شوف الحالة الأعور عن علي لا تصح هذه الرواية نعم. وقالت أبومهدي سنا لقوم اسم الله عليه وسلمه في حديث نواصب لسمعان الذين رواه النبي وغيره وغيره ضرب الله هكذا صراطا مستقيما وعلى جبتي الصراح السوران وبالصوريك أبوار مفتحة وعلى أبوار صدور مخاطن وداعني وداعي يده وعلى الصراح وداعي يده على أعراس الصراح قال السوران المستقيم هو المسلام والصوران وفدود الله والصوران والأبوار وفدها محالي الله تقريجه تكلم عليه وهذا الحديث هو الشيخ الألباني رحمه الله مع أن فيه بقي ابن الوليد وخد عن عن بحير ابن سعد إلا أنه صرح بالتحديث كما في مشكل الأثار برقم 2143 وعندما فيه بقي ولكن يحتاج إلى توسع في تحقيقه عندك أعطي أعطي المكروفر نعم أقرأ الحديث أقرأ الترمذي وأحمد والحافي والنسائي والحديث النهوات بن سبعان رضي الله عنه وصفحه الأعلامة البنانية وصفحه التنقيم وقال صديق الله فقط نعم يحتاج لا توسع نعم نعم نعم نعم قررنا الله وقامتها فهذا ذلك قدر مرتبطان مرتبطان لأنه إذا لا. استعادوا لا. ارتباع ويأتي كلهم منهم نبع على وصفه خلال المصفة كما أن رفض صلاة يشعر بسوء متعة، وبذلك قول المقال هو وقول المقال هو طيب العبودية، وقول المقال هو قاع الطوادي، وصفة إسم الله عز وجل والذريعة. رأبلي كل ما شرع إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل وصفها وصفر. وصفها، وصفها كل بصفات بصفاتها. نعم، لكن وصفها نعم. <تصفيق> وهذا الاختلاف بين السلف التفسير يسمى اختلاف تنوع فيكون كل من المختلفين في اللفظ أو المختلفين في اللفظ على صواب لأن المعنى الذي أرادوا أن يثبتوه واحد نعم فيظن من لا يفهم طبيعة كلام السلف أن بينهم تنازع في التفسير وليس كذلك نعم قال رحمه الله السيد الثاني أن يذكر كل, <تصفيق> من <تصفيق> كل منهم من الاسم العام بأضو أنواعه على سبيل تدخيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الهد المقابل من المحدودة برمومه وخطوطه مثل السائل الأعجمي وسأل عن مصنفى مرض <تصفيق> الخبز <عن مرضي> <تصفيق> نعم. فأوريها فأوري الرقيب وقيل له هذا أن إشارته نوع هذا لا إلى هذا الرقيب فضل. بدل ذلك ما نقول في رقيب ثم أوردنا الكتاب الذين طحن من عبادنا فمنهم ضارب لنفسه ومنهم مقتصي ومنهم سارقون بالخلات. معلوم أن الظالم نفسه يتغاول المطير للواجبات والمتالك للمهارمات والمقتصد يتغاول فاع الواجبات والتالك المهارمات والصابق يدخل فيه مصر فتقرض الأسراء مع الواجبات فالمقتصدون هو مصعب اليمين والصابقون السابقون وذلك المقررون ثم قلنا منهم يقول هذا لنوع من المعقعات فقالوا للطاقل التسافيطة أن الذي يصطدي في أول الضغط والمقتصد أن الذي يصطدي في الألح والطاقل المجسدي أن الذي يبقر أصطر المسجرة فقالوا للطاقل التسافيطة والمقتصد والطاقل قد تفعوا في قابل سورة الكفرة المقتصد المسجرة وظالب بأمجدها والآل لبطيه والأسف الفقاري من, من المصر وإمارات وفي قضاء السلام يكون المصر بآداء مستحفات وثأباء مع الرجل وظالب أكثر فيها أو مال مستجاة كون مقصد الذي يؤدي زكاة محبوطة ولا يأكل رباء وأنها لأقاري نعم فالتفسير بالمثال أبيان وأوضح في ذهني المستمع من التعريف بالحد المطابق لأن المثال يوضح المقال ويوضح القول أكثر من الحد المطابق لهذا المعرض نعم وكل قولي في <تصفيق> ذلك نوع نوع الآية وإنما تفر لتعريف المستمع في تناول ذلك الى وهو التركيب وتركيبه هو تي اراوند اين التعريف في الكتاب قد يسره اكثر او جاء التعريف قد ولا... نعم قد يسهل ولا يسهل نعم يسهل المعنى يعني نعم فان التعريف في الكتاب قد يسهل اكثر من التعريف بالحد المطابق والابن الصديق يفضل لانه ولا يقرن الى يشيره الى رغيف الرغيف هذا دوره فرصه نعم وليس المقصود ان الخبز فقط في هذا الرغيف او ان هذا حد مطابق لتعريف الخبز عامه وانما هذا مثال من امثله الخبز فيفهم السامع ان كل ما كان من على هذه الصوره وهذا الكل يسمى خبزا نعم قال هو موام ورد كثيرا من هذا التابوقه قولهم قولهم هذه الايه نزلت في كذا كثير من كان نقول اصلا باسباب نزول تقولا تفسير قوله كثيرا من يع الكثيرا ها ها كثير من هذا الباب عارف يا فايده قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم من يعرب كثيرا لماذا كثيرا وليس كثير نعم أنت نعم حل لماذا ها حل لماذا لكلمة ماذا في العبارة لا لكلمة قوله يعني حال هذا المجيء هل هو قليل أم كثير حاله أنه كثيرا والحال دائما تكون منصوبة نعم قال المصدر رحمه الله وقد يشير كثيرا من هذا الباب قوله قوله فإن آية ذات من كذا ناسية من كان تذكر شخصا في أسباب المظلوم تذكرت من تفسير فقوله إن آية اضطفاع نزلت من قراءة أو سنة. في وإن آية الدعاء نزلت في أوليك الأجداني أو إهاله من أوليك وإن آية الكلافة نزلت في جهد رجم في جهد رجم وإن فوله وأنعكم بينهم بيها نزل الله نزلت في فريق وغيظته والنظيره وإن فوله يواني واني يواني من شرم إذن دوغة نزلت في وإن قوله شهادت مبيتكم قيل قيتكم إلى عبر أحدهم من قمز نزلت بفضيلة ثمين التالي وعليه ابن فدى وعليه ابن فدى وقول أبي أيها إن قوله إن ويأتلقوا إن بفيدكم إلى التألوفة وعسيهم نزلت فيها عشر المصرى والعليم ونمايلوا هذا كثيرٌ يقولون أنه نزل بقوم جمّشين بكتاب أو بقوم كامل كتاب جهود ونصاب أو بقوم جمّعين فلدينا قول ذلك أن أفضل الآيات مختصّة بكلّ شيء تعجّد تعجّني تعجّب دون غيره فإن هذا آية للمُسلم ولا آيةٌ على الزّراد نعم لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالله جل وعلا قال وأن نحكم بينهم بما أنزل الله وإن كانت نزلت في بني قريبة وبني النظير من اليهود إلا أن هذا عام في مع كل أحد الواجب الحكم بما أنزل الله ويتنازع علينا الكفار واليهود والنصارى نحكم بينهم بالقرآن أم بالتوراة والإنجيل المحرفة بالقرآن نحكم بينهم بي بكتاب الله سبحانه وتعالى ولا يقال حرية الأديان لكل أحد أن يعتنق ما يشاء إن شئ تكون يهوديا وإن شئ تكون نصرانيا وإن شئ تكون ملحدا لا تعبد, لا تعبد أي شيء هذا باطل وظلال وإنما حد الردة ينتظر كل من ارتد عن دين الله فالسيف هو دواءه هو علاجه ليستريح الناس من شره ولياذ بالله ف. مثل هذه الآيات نزلت وإن كان لها سبب في النزول إلا أن حكمها عام في كل الصور التي مثل هذا مثل هذا الحكم. نعم. قال رحمه الله والناس مؤيدين أصله. والأصل عفوا والأصل في النصوص أنها للعموم من الخصوص. الأصل أنها للعموم إلا ما تدل أنها خاصة بفئة أو بشخص معين. فالصحابي الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلي هل هذا عام أم خاص بهذا الشخص وهو من أو فعل ماذا نعم لا ليس عبد الله بن عمر نعم لا ليس حريفات أي قصة يا لا ليس في هذا. وكذلك الرجل الذي ضحى قبل صلاة العيد، فقال إذبحها ولا تجز عن أحد بعدك. فهذا الحكم هل هو خاص بهذا الحال أم بهذا الشخص؟ بهذا الشخص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولا تجز عن أحد بعدك. فالأصل في النصوص أنها للعموم إلا ما دل الدليل على أنها خاصة بحال معين أو بشخص معين هذه قاعدة مهمة جدا الأصل في النصوص أنها للعموم ولا يلجأ إلى الخصوصية إلا بدليل لأن جميع الناس مكلفين بالتعبد لله جل وعلا بهذه النصوص سواء كانت من الكتاب أم من السل نعم قال رب الله والناس هو بالتناسى والمطفل العام الواضي على سبب هل يختصوا بسببه ام لا هل يختصوا هل يختصوا بسببه ام لا ولم يرد أحد من العلماء المسلمين إن عل... و... من علماء المسلمين من العلماء, من العلماء المسلمين ان روابات الكتاب والسنة تختصوا الشرص المعين وان روابتها يقال إنها لا تخص بموت ذلك الشخص، فتعم ما ما يشبهه، ما يشبهه هو؟ ما يشبهه، ولا يقوم المرء فيها بحسب النقطة. وذلك كقول عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر. هل هذا يختص بأحد دون أحد؟ لا، وإنما يختص بكل. بكل حد على الراجح على الراجع أن الفطر في السفر أفضل من من الصوم لهذا الحديث وأيضاً لما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم من صام فبها ونعمت أو فلا جناح عليه ومن أفطر فالفطر أفضل هذا النص واضح في أن الفطر أفضل في الصيام من السفر ويا اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ نباز رحمه الله من سمع منا قبل ذلك أن الراجح هو التفصيل هو بعض مشايخنا هو قول عمر بن عبد العزيز من السابقين أنه إذا كان الصيام لا يجهده أو لا يشق عليه فالصيام أفضل وإن كان يجهده فالفطر أفضل فقد رجعنا عن هذا القول لحديث مسلم ومن أخر فالفطر أفضل وكنت حينما أقرأ فتوه الذي دائما دا دا أتحجب من هذا ثم وقعت على حديث الإمام مسلم رحمه الله وهو قول الإسلام والسلام ومن أفطر فالفطر أفطر فخير القول كتاب الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم والقول الثالث أن الصيام أفضل وعلل ذلك بأن الصيام عبادة والفطر رخصة والعبادة تقدم على الرخصة ولكن هذا نوع قياس وإذا جاء النص النص فلا قياس ولا يضرب له الأمثال هو إنما يجي يتبع الدليل والنص النبوي أو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى <تصفيق> نعم فمن ساء منا ترجيح قول من يفصل في هذا فهذا قلنا نرجو عنه إلى القول بأن الفطر أفضل وما جاء حديث عبد الله بن البخاري في صحيحه أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ولم يكن أحد صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة وأيضا حديث أنس في الصحيح كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصايم ومنا المفتر ولا يعيب واحدنا على الآخر فهذا كله على سبيل الجواز وليس على سبيل الأفضلية وربما يكون فعل شيء في حق العالم أو طالب العلم الذي يقتل به ربما فعل يعني ما هو جائز وخلافه أفضل لبيان الجواز للناس فمثلا المسح للخفي يجوز أن تمسح على خفيك ولو خلعت خفيك فهو أيضا جائز لكن لو كان الإنسان قدوة محل قدوة عند الناس كعالم كبير مثلا العلماء والناس يجهلون هذه السنة فالاولى في حقه خلع الخف أم المسح عليه المسح عليه لا حتى يعلم الناس أن هذا سنة أو مشروع وجائز نعم ما ذكرت الصحابي الذي شهدت شهدته بدور عليه نعم هو غزيمه بن ثابت ثابت نعم نعم قال رحمه الله ولا يكون العموم فيها باستنطاقي باستنطاقي الدايه فيحسب بقوله الآية التي تأتيها سبب معني إن كانت أمر أو نهي فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره مما كان بمنزلته فهي متناولة, فهي متناولة ما الفعل من متناولة اللي بيدرس في اللغة العربية متناول هذا هذا مصدر مصدر فعل ماذا ها أبو كوثر فعل ماذا متناول هذا اسم فاعل تناول مصدر والفعل تناول يتناول تناول واسم الفاعل متناول نعم نعم ولا يقوم الحكم هنا باسناد الضرر بالكامل الذي جاء سواء عنف إن كانت اكبر او دخيل فهي متناوله بذلك التناوله بذلك الشخصي والايلي متناوله هي متناولته بذلك الشخصي والايلي بمكانته بذاته وان كان الضرر بجسم او ذهن ففيه تناولته بذلك الشخصي والايلي بمكانته بذاته وقال المستر بالزوج تؤيد هذا الكتاب ان العدمه قسم في يوم المشخه المستقبل ان الله تعالى انه لا يجير ربانا واهله كاملون هو الذي سبب جذيهم ورب الجنه والظلال لان السبب كشرط كما قال والله لا ازور فلانا لانه فاسق ثم تبين عدم فسقه، فإذا زاره هل يحنث أم لا يحنث؟ ها؟ لا يحنث، لأنه جعل السبب في عدم زيارته هو كونه فاسقًا، فبين أنه ليس بفاسق وأنه صالح، فلو زاره هل يحنث في يمينه؟ الصواب أنه لا يحنث فيها. نعم، لأن السابق الشرط. نعم. وقولهم نزلت, نزلت, نزلت هذه الآية بكذا يراغ بذكارة أنه سبب المزول ويراد بذكارة أن هذا دارهم في الآية وإن لم يكن السبب لا تقول عنا هذه الآية كذا وقت نزلت المرأة في قوم صاحب نزلت هذه الآية كذا فنجدني مجرى مصنعي كما ينكر السبب الذي أن أنزلت أوجدني منا تفسير يبين الذي جسمنه مصنّع، فبقالي يطفيه مفن مصنّع، بقالي من لا يطفيه مفن مصنّع، وأكثر من الذي أعلم أن من مصنّع أحمد نعم جوابه، بقول ما إذا طفيه ماذا ماذا ناسده؟ نظر عبد الله، فإن كل من خلق من تهار مصنّع يقيله تهار مصنّع. وسائر التفسير في هذا القول الصحابي يدخل في المسند أم لا؟ سائر تفسير هذا معنى إن شاء الله لعله اليوم في بخولية نعم. وإذا رأي بهذا فروق عاجين نزلت في كذا لا ينفع في هذا الأصل نزلت في كذا إذا كان الضوء يتناولهما كما سلطنا بدر سيره بدر. وإذا ظهر أحدٌ لها سببٌ أشد وأكثر آخراً وسبباً فقد فقد يمكن فقد يمكن سدّهما فقد يمكن فقد يمكنه سدّه وسدّهما بأن تكون عدة أسباب عدة أسباب أو تكون نذر مرتهي مرتهي هذا السبب ومرتهي هذا السبب نعم قد تعدد الأسباب نزول الآية فكل صحابي يروي سبب نزول وليس في ذلك اختلاف. نعم. قال ربنا الله وهذا الصفات الجذري الغرامون بتنوع التسير طارت لتنوع الأسماء والصفات وطارت لذكر بعض الموع المسمى وأصله التمثيلات. نعم. ومن الغالي في من كتمثيلات وليس تمثيليات تمثيليات هذا شيء اخر لدخلنا في التمثيلات <تصفيق> كالتمثيلات نعم وهذا الصدقاء لذلك الله هو بتنوير تفسير قاطعا بتنوير أسماء وصفات وقاطعا لذكر بعض الأنواع المسرعة وأسلام ومن هو الظالم لتفسير سلب الأمة الذي يظهر أنه مختلف نعم ومن أكثر في ذكر اختلاف العلماء والجمع بين أقوالهم التفسير مشهور تفسير من الإمام محمد مجرير الطوري فهو بن أوسع التفاسير في ذكر أخوين الصحابة والتابعين العلماء من بعدهم والجمع بين أخوارهم فيما يظن أن فيه اختلاف وليس كذلك وهذا باو مهم إنما يقول به العلماء الراسخون في العلم نعم فلو زي اسطوره الذي يرغب كلفك كرز قسوره كلفه اسوره الذي يرغب ابراهيم ويغربي ان اهدي الذي يرغب اقبالي والكرم واما لذونه قبافا في القصص ذلك المراد لكن المراد هي اقلا جوهري ففتح الشريكين كالظماء في جوته ثم دنا فتدنى فكان قابق مصريك أو قدنى وفيرف والفجر ولياني الحمد ثم دنا فتدنى فكان قابقه سجن أو أذنى يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام المراد بذلك الرسول المراد بذلك الله جل وعلا أم جبرائيل والصابة المراد بذلك هو جبرائيل عليه السلام وليس الله جل وعلا نعم وكلمتي ووجهي ورياتي الارض وشرفي ووطني وما اشبه ذلك فليكن هذا الرب يسوع انيمات لي كل المعاني التي قراسته واذن يجوز ذلك كلام الرب من دون تاي نظره مرضته واريد بها اكرام واريد بها ف بها ينظر الى ايحاءات وعلات عرضه ان يرى ان صور التشكل يلزمه ان يوالد بما معناه معناه ان تظهير الامتحان تظهير الوظائف اكثر وضوحا من هذه الرساله البسيطه وان تلميه وكيفه حل هذا الكلام فهذا النوع إذا صحب فيه القرآن كان مصدف الثاني نعم وإن أقراض موجودة عنهم ويجعلها أقراض الناس بالكتابة أن يعبدوا عن المعاني في أقراض تطريبة للمتراضقة فإن التراضق باللغة قريب وإن في أقراض القرآن فإما نادر وإما معلوم وكل ان المركب على لفظ واحد وقللا مؤكد وقل وقل ان يؤثر لفظ واحد يؤدي إلى جميع منه على لفظ واحد بلفظ واحد وقل ان نعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد نعم وفقا الاجماع طبعا لفظ واحد بلفظ مؤكد يؤتي جميع معناه ان يكون فيك ان يكون في, في التكليف 35 وقال استداج اجزاء الفرقان فاذا قال القائل يوما مساء ورا ان الله هو القاضي كان تقريبا الى الجن الى النار كانت امره صغيره خفيفه سريعه وتدرك قال الحق فالاعتبار او وحينا بليت أنزلنا بليت ورفالنا بينه وبين الشرعي من جهة اللفظ حتى تفهم أن هذا قضاء كوني وهذا قضاء شرعي ما علمت ذلك في الألفاظ أنه إذا عدي بإلى فإنه هو القضاء الكون وقضينا إلى بني إسرائيل أما إذا عدي بنفسه فإنه قضاء شرعه وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إلَّا إِيَّاهُ نَعَمْ وَقَضِينَا إِلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أَيِّ أَعْدَاءٍ وَأَنْتَابُ ذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ تَقْرِيبٌ لَا تَحْتِيطُ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَبَّكَ حَدَّامُ سَرِيرٌ خَبِيْرٌ وَالْمَلَارُ إلَيْهِمْ أَخْصُ مِنْ الْأَعْدَاءِ مِنَ الْأَعْدَاءِ بَلَى إِنْ زَالَ إلَيْهِم وعنه تضرق نور تضرق نور تضرق نور تضرق نور تضرق نور وكذلك نور تضرق نور تضرق نور هذه المسألة التي يشرنا لو أن أحد أخوة عمل فيها لسألة دكتوراء ومجسسين لأنها مهمة ومنها دخل بعضه البلع كلمة تزلوا لشاعره في صفات الله جل وعلا فشيخ الإسلام يرى غلطة من جاء بعض الحروف تقا تقوم مقامه بعد، نعم، وهذا صحيح في كلام هنا، رحمه الله، وإن كان في مواطن آخر، ربما فهم بعض الناس أنه لا يرى ذلك، نعم. قال رحمه الله وأنا متضمن فيهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم فقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نحاج أي من نحاج أي مع قالوا إن إلا بمعنى معه فقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نحاج وأن إلا بمعنى مع وقال لك أعلى ومن أنصاري إلى الله من أنصاري إلى الله لا بدون فتح من أنصاري قراءة حفص من أنصاري إلى الله نعم من أنصاري إلى الله أي معضاء ونحن ذلك وتففق أقارب نوحات قصة من التضمير وصبال نعجة لتضمن جهبها وضمها بذلك عاجب وكذلك قول يعني كوني أسألك شيئا ما أسألك أن تعطيني هذا المحمول لأضمه إلى ما منع من محمول أو تليفون مثلا أو هاتف أو من شابه ذلك ولا داعي لأن نقول أن بعض حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض لأنه ربما يكون مدخلا لأهل البدع كذلك استعملوا ذلك في باب الحذف فقالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر الحديث يقول يد قالوا ينزل على تقدير ينزل أمر ربنا وبعضهم قال ينزل ملك من ملائكة ربنا فقال أن هناك محذوف وبعضهم قدره بالأمر وبعضهم قدره بالملك وكلاهم باطل والحديث يرده في آخره فقد قال الله جل وعلا في آخر حديث القدس فيقول هل من مستغفر فياغفر له وهذا لا يقوله الملك ولا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى وهذا يبتر قول المعتزلة من قول بانه ينزل ربنا يعني أمر ربنا هذا باطل انه في آخر الحديث قال الله جل وعلا في الحديث القدس قال سبحانه يقول هل من مستغفر فاغفر له والمغفرة لا يملكها إلا الله جل وعلا نعم وأما التوبة فقد تنسى من العبد بمعناها الشرع واللغوي اللغة كما في حديث عائشة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وإلى عندها تصور فأبان يدخل قالت ماذا يا رسول الله تبت إلى الله ورسوله تبت يعني رجعت وهذا معنى اللغة التوبة لغة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله التوبة اللغة في اللغة هي الرجوع نعم. قال رحمه الله تعالى، وكذلك ما هو عليه، وإكرام لهم في <تصفيق> الدنيا عندنا أو عينا إليك. ذو من معنا يزيرونك ويسطون، وكذلك ما هو، من القوم الذين كتبوا بآياتنا. ذو من معنا نجينا وهو وتذلك قال له يجب يشرب بها عباد الله ثم ينظر بها وخطاطره بذكره وقد قال لا لا مريبة لا شكتب هذا تطريب وقد قال لا مريبة لا شكتب هذا تطريب وإن لهم خيب في اضطرابه اضطراب الله أكثر تبقى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإذا ما ما يريبك إلى ما لا يريبه. وبذلك النوم قط رضي الحاقف. فقال لا لا يريب أحد. حاقف يعني دائم قد انحنى من النوم. انحنى في نومه. نعم. الضبي. نعم. وبالتالي انه مضى في حقه ما طلب ذلك وقال فكما ان يقينا تم المسلمون وائنا فضلوا ذم الناس ذوال طرفه ورب الشاكر قرنينه ان يوجد في محضرها ثالثا رب نعم